لا اله الا الله القرءان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا لا تقنطوا من رحمه الله لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وانه الى ربكم واسلموا له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 ان تقول نفس يا حسره ان تقول نفس يا حسره يا حسره الا ما فرطت في جنب الله يا حسره يا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لو أن الله هداني لكنت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 فَاكُونُ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَنَّ مِنَ الْمُحْسِنِينَ بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وجوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ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 قدره وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَنُفِخَ فِي الصوم ونفخ في, في السور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ فَمَن فُخِّفَ فِيهِ أُخْرَا فَمَن فُخِّفَ فِيهِ أُخْرَا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ فَإِذَا هم قيام واشرقت الارض بِنُورِ ربها واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجه ابن النبيين والشهداء وقضى بينهم وَهُم لا يُظْلَون وَفت كلُ نَفسِ م امِلَ وَفَ كل نَفْس عَملَ وَفَ كلُ نَفْسِ م امِلَ وَهُو عَلَمُ بِمَا يَعَلون سييق الذي كَفرَ إ جَهَن مَزُمَرا حتى إ جَ أوهَا فِح حتى إ ج أهَا فحَ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُنَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِ قالوا بلا قالوا بلا ولكن حققت كلمه العذاب ولكن حققت كلمه العذاب على الكافرين قيل ادخلوا ابواب جهنم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 وصيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها حتى اذا جاءوها ابوابها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام سلام عليكم سلام عليكم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم طيبتم فدخلوها طيبتم فدخلوها أرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسب يَحْنُن بِحَمْد رَبِّه وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم